وَلَنْ نَقْضِيَنَّ لَمُؤْمِنٍ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ الْبَشَرُ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكرد وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرى بِالْكُفْرِ صَدْرًا وَلَكِنَّ مَنْ شَارَحَ بِالْكُفْرِ لا في النغوموس دح أُ الذي لا قدع الله ولا خلو بي من أنهم في الآخرة هم الخاسرون يم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما جُثُمًا ثُمَّ جَاءَكُمْ وَصَبًا ثُمَّ جَاءَ بُشْرًا إِنَّ رَبَّكَ مِن دُونِ